أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا نفي ضلال مبين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابه الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابته جب وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتنبئنهم بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أن يبكون قَالُوا يَا أَذَنَنَّا أَسْتَبْقَ وَتَرْتَنَّا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الْذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤَمِّنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ قال بل سولت لكم انفسكم امرا جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فارسلوا واردهم قال يا بشر هذا غلام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 مت به وهم بها لولا الرآبها نربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها إن إنا لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سكينا وَقَالَتْ اخرج عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أكبرناه وقطعنا أيديهن وكلنا حاش لله وكلنا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم قالت فذلك الذي لم فيه ولقد قدره عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما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 وفي عهد ما راه الايات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا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 قال لا ياتيكما طعام تبزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ويشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن اربابهم متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وأباؤكم ما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 وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 قال ما machro, toegekundig, hydro, يوسف عن نفسه Kulnah, shanilahima, لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصحص الحق انا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 نفسا أما رده بسوء ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إِنَّكَ اليوم لدينا مكين أَمِينٌ قال اجعلني على خزائن الأرض إِنِّي حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ منها حيث يشاء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 في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإننا لفاعلون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 من عمنا الكين فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل Vandaag خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ de وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ dag قَالُوا يَا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا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 وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فاليتوكل المتوكلون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 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحم أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 كاذبين. قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْمِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أخيه ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أخيه. كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أَخَاهُ في دين الملك إلا أَنْ يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قَالُوا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 شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانة نراك من قال ما الله أن أخذ إلا ما وجدنا مت على عينده إذا فلن استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أَلَمْ تعلموا أَنَّ أَبَاكُمْ قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب القرية التي كنا فيها والغير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بني اذهبوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا من رَوحِ اللَّهِ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 قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليوم يغفر اللَّهُ لكم وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمين اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَ يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ولما خصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجا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 قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر, مصر ان شاء الله امنين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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطع السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنداء الغيب نوحين إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين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 Bulhadini Sabili is mijn weg. Allah, op een en wie إليهم من أهم القرآن، أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقَوْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ